بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت مبعود ما اعبد ولا انت عابد ما عبدتم ولا انت عابد ما اعبد لكم دينكم ولي ديني